وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِشَاطِئٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَاجْتَنِبُوا الطُّغْيَانَ أَهْلَ نُوحٍ حَرَّمَ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَجْرِهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا قَشَرَةً وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَاوا لَا كَلَرَّ آمهَةَكُم وَلَا سَدَرَّ وَجَّو وَلَا سواع وَلَا يَغثَ وَيَعُوقَ وَنَسرَ وَقَدْ أَبَلُّ كَذرا وَلَا سَجدِ اللَّالِمِينَ إِلَّا بَلَلَ مَِّ خَطِي آكِهِمْ أُبِْقُ فَأُدَخِلُونَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالُوا حُرٌّ رَبٌّ لَا يَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيْنًا إِنَّكَ إِن تَدَرّهُمْ يُضِلُّوهمْ بَعْدَكَ وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا